A te o tom framel te tra minlhari امنتم فمن تمثت عزي العمرة الى الخج فمثت يترى من الهدي Regla Amen. Uh -huh. ولا جدال في الحق قال عليه وتزودوا فإن طي رزال التقوى <تصفيق> ليس عليكم جناح أن تنته فضلا من ربكم فإذا best وتغفروا الله إن الله رسول رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا يكون اسمنا اشد ذكرا الله الله الله نبي Amen. Yeah. Amen.